ورى الباب اختفت فاطم ولا ذات أصرها أصرها المالة مروة ولا ذات يا خايب يا خايب لا مجابلتك ولا ذات ذنب ذنب لجلة والسدها المنية وفاطمة وعجبا وعجبا يستأذن الأمين علايهم ويهاجموا الخاور وعجبا يستاذن الامين على استاذنوا هل دخلوا ولا هم ينسؤذنوا وعجب يستاذن Khamud! Al Fahuni uma estil o al-jin o al-jin al-ji al- al-dan o o al-fir mari wa ajaban yasta'dhilul aminu wa ajaban yasta'dhilul aminu alaihimu wa yahjmul khawlunu lakin nahar lad إنها لا ذات وراء الباب رعاية للستر والحجاب رعاية للستر والحجاب وعجبا يستأذنه الأمينه جبن يستاذن الامين عليهم ويهجموا الخاونو فمضوا وعصروها كادت بنفسي أن تموت حسر وعجبا يستأذن الأمين وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون تصيح يا في الضه تؤس نديني تصيح يا في الضه تؤس نديني فقد وربي اسقطوا جنيني فقد وربي اسقطوا جنيني وعجبا يستأذن الأمين وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون فأسقطت بنت الهدى ndaqal musamma muh sina Jani naqal musamma muh sina wa ajjaban yas tehdnul aminu بسم الله ما شفت من دنياي امين بسمار علينا علينا امين اسما الله الامير انا ازق انا